فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا زكاة وكانت تقيا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 وكان امرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجاءها المخاض الى جذع النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا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 فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة, بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بواردتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدتي ويوم أَمُوتُ ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إِذَا قضى أَمْرًا فَإِنَّمَا يقول له كن فيكون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 فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مريم. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا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 وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا واذكر فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صادق الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مرضيا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 رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر عبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا